يمطول الغباد عن حال ما تسأل أسهر على الولاد أسهر على الولاد تأمل والجيتك تأمل يلقوا للغيبات عن على الويلة والجيتك تأمل لاليلي عقبك ليل معاه انهار معاه لا صبر لا حال بيه اصبر على الصغر بعيوني شفت قد صار نهار وقرب جرحك فات يا جرحي الأول أسهر على الولاد ولجيتك تما يا <تصفيق> قول <تصفيق> الغيبات عن حال امن ينطول الغيبات عن حالي ما تسأل نشق <تصفيق> على يا ابو يا ما حسيت يومك طعنت بسراك اسمي <متضفر جاك> اصبر بعد هيهات ما بيأت على الولاد امتيتك تمل امن من قول الغيبات على الويلات ديتك اتمن تدري عن ولياي رجعون ما ريح الهوى لا فات في شخصك تخيل أسهر على الولاد لجيتك تمل ديديلين والصخرة تتفضر بياتمر لسنين اللحظة عام اكبر يا ابو يا وبك الحين ترجع لياتنا مسكين عرف رج ما يقدر وسلم تبارك مات ليك الورد إذ بل أسهر على الولاد لجيتك تمل يا الأول الغيبة chan um.